بسم الله الرحمن الرحيم 122. حميم 123. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم 112. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم 113. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفعون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم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 111. وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير 112. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدقن من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من 111. ولي ولا نصير 112. أم اتخذوا من دونه أولياء 113. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير 114. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله 126. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب 127. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 115. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم 116. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وَمَا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى 118. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه 110. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من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 112. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان 113. وما يدريك لعل الساعة قريب 114. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها 115. والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق 111. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد 112. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه 111. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب 112. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم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 117. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات 119. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَأْ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ 119. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون 110. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد 111. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير 112. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قلطوا وينشر رحمته 119. وهو الولي الحميد 110. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير 111. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وَمَا وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير 118. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام 119. إن يشأ يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهره 111. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور 112. أو يوبقهن بما كسبوا ويعق عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء 119 متاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون 110 والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون 121. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون 122. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون 123. وجزاء سيئة, سيئة مثلها 111. فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين 112. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل 113. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق 111. أولئك لهم عذاب أليم 112. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور 113. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده 114. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من 111. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي 112. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة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 117. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور 118. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير